The khutbah is an important part of the Jummah prayer every Friday. It is always delivered in Arabic. Ismail al-Akhazin will give a short part of the common second khutbah. Rahmatullahi <laughs> wa barakatuh. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعن به ونتقل ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ما يذلل فلا مذل لك ما يذل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان لا سيدنا ونبينا محمد نبضه ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي. بي بعيد إساء ما إِلَّا الله ورسوله فقد وَمَنْ وما يأد الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر إلا شيئا أوضب اللهم من الشيطان الرجيم إن الله رملائكته يصلوا للنبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وصل